லம் ரூ அக்னூ அக்கப்ப ஐ நல்ல மசர வரில்லி மசரன் இன் க இல்ல மலகும் கரீம் قالت الذي فيه عن نفسه فاستعصم لم ீம் ஹோச்சுஹீஃபஸ்தம் வள இல்லம் ய من வினஸ்வீரீன் قَالَ رَبِّ السِّجْنُ وَأَحْبِب إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَ إِلَيَّ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُمْ نَأْصِبْ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ثُمَّ بَدَّلَ لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوْا الْآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ وَلاَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي حِمْلًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ மினல்சின் இல்ல நபுமிய குமா ஜலிம அல்லமனிய ர تَرَكْتَ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ